الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا لا لاكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومنصار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين أما بعد فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في أعمارنا أن يرزقنا الصواب والسداد في أقوالنا وأعمالنا وأن الله يؤخرنا إلى شر ولا يقدمنا إلى بلاء وضر هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله بعد الباب الذي تقدم ومن عادة العلماء رحمهم الله في باب الديار أن يتكلموا على الأصل وهو دية الأنفس ثم بعد ذلك يتكلمون على دية الأعضاء ومنافع الأعضاء والشجاج والكسور فهنا أربعة أشياء أولها الأعضاء وثانها منافع الأعضاء وثالثها الشجاج ورابعها الكسور بالنسبة للأعضاء تقدم معنا فيما مضى في آخر الدروس بيان ديارة أعضاء الإنسان وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وكذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من القضاء والفتوى في مسائل الأعضاء اليوم شرع المصنف رحمه الله فقال في قسم آخر فقال فصل إذا قال الفقيه فصل فمعنى ذلك أن هناك اشتراكا أو رابطا بين اللاحق والسابق لا بد من وجود ارتباط بين الفصل الذي نتكلم عليه اليوم وبين المقطع الذي مضى معنا في آخر الدروس المقطع الذي مضى معنا في دية الأعظام تبين كيف تقسم الدية على ما في الإنسان منه شيء واحد وما في الإنسان منه شيئان آل وأربعة كما تقدم ثم بعد ذلك قال فصل ولذلك يترجم بعض العلماء لهذا الفصل فصل في دية المنافع في دية المنافع وبناء على ذلك سيتكلم عن القسم الثاني من الباب كله فالباب في دية الأعضاء ومنافعها وعليه فيكون قد قصر من الباب إلى قسمين القسم الأول الأعضاء والقسم الثاني منافع الأعضاء المنافع جمع منفعة وهي ضد المضرة ومنفعة الشيء مصلحته التي تقصد منه فاليد مصلحة الإنسان فيها أن بها ويحمل ويضع ويكتب وغير ذلك مما يكون من حركات اليد وأعمالها والرجل منفعة النشي عليها والاعتماد عليها ونحل ذلك واللسان منفعته الكلام ومنفعته الذوق والأنف منفعته الشم والأذن منفعتها السم فهذه أعضاء خلقها العزيز العليم وقدرها بتقديره وجعل فيها هذه المنافع كل من سعى من هذه المنافع بحتها العلماء رحمه الله ومن هنا كان من سمو الشريعة الإسلامية وكمال منهجها وعظم ما منحها الله عز وجل ووضع فيها من البركة والقيد أنها فصل في أحكام الجنايات حتى في أحكام الجنايات على الأعضاء جملة وتسليما وعلى منافعها ولم تجد على وجه البسيطة حكما أتمنا من حكم الله عز وجل ولا حكم إلا الله سبحانه وتعالى يقص الحق ووفير الفاصلين فالعلماء رحمهم الله ذكروا هذا القصيب أو القسم الثاني وهو ما يتعلق بالمنافع وبناء على ذلك سيتحدث المصنف رحمه الله في الجناية على الحواس على حسة السمع على حسة البصف لو أن رجلا بطش برجل فضربه ضربة فأصبح المضروب والنجني عليه أخر لا تكلم أو أصبح أصم لا يسمع أو ضربه ضربة أذهبت عقله مثل الله سلامك والعافية أو أصبح لا ينشي أو أصبح لا يستطيع الأكل أو أصبح لا يستطيع الجماع كل هذا محل سؤال فكما بين العلماء رحمه الله أحكام الجناية على الأعضاء وتقديرها كان من الأهمية واللازم أن يبينوا أحكام الجناية على المنافع وتقديراتها في شريعة الله عز وجل قوله رحمه الله في كل حاسة دية كاملة الحاسة واحدة الحواس وحس بالشيء إذا شعر به والحواس أفضل جملة من المعاني يستشفر بها الإنسان ويدرك فيدرك بها الأمور ويستطيع أن يميز بها الأشياء ويصل بعضها عن بعض فحاسة البصر يميز بها ما لا يميزه بحاسة الشم وحاسة السمع وهكذا حاسة العقل فيقول رحم الله في كل حاسة وهذا بالاستقلال يعني كل حاسة ينظر إليها منفردة الأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الجناية على المنفع كالجناية على العظم والذي في كتاب الله عز وجل الجناية على الأعضاء وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والصن بالسن فهذه كلها أعضاء من شهة الأصر لكنها أعضاء لها منافع والغالب في الجناية على المنافع الغالب أن يصرف إلى الديه لأنه قد يتعذر أن يفعل بالجاني فعلاً يفقده ذلك المعنى الذي أفقده من المجني عليه لكن إذا أمكن أن يفعل بالجاني مثل فعلاً فلا أشكال والغالب في هذه المسائل في مسائل الجناية على المنافع وكثيراً ما تحدث في في زماننا كحوابث السيارات ونحلها وحوادث الأعمال في البناء والمصانع والحرف وتحدث أيضا في الطب فالطبيب قد يعطي دواء يتسبب في ذهاب السم قد يعطي دواء يتسبب في ذهاب البصر قد يعطي دواء يتسبب في ذهاب حاسة الشم أو حاسة الكلام كل هذه تتركب عليها مسؤولية متعلقة مسؤولية شرعية دنيوية قبل الآخرة وهي ضمان هذا التلف ووجوب الدية فيه يقول رحم الله في كل حاسة أي من الحواس الدية كاملة وبناء على ذلك ننتبه إلى أن الجناية على العضو غير الجناية على الحاسة ومن هنا لو أنه قطع أذنه فصرت الجناية حتى أكلفت السمت فحينئذ عليه دية, ديه ثم نص دية السمع إذا ذهب السمع من الأذنين معا ودية الأذن التي هي نص دية لو قطع له أذنه اليمنى قلنا الأذن فيها نص دية ثم سرى القطع حتى أذهب السمع فأصبح ما يسمع بالكلية بالأذنين فحينئذ تجب عليه دية كاملة لذهب السمع ونصف دية لذهاب العضو أحد العضوين المثنين فالأذنان في كل واحدة منهما نصف دية مثل ما ذكرنا فيما تقدم معنا في دية الأعضاء فنصل بين الأعضاء ودين المنافع وهناك فاصل بين الأعضاء والمنافع فجعل رحمه الله العصل أن كل حاسة لها ديتها المستقلة بها وهي قربه في كل حاسة الجناية على الحاسة طبعا ينقسم إلى قسمين القسم الأول يعني أن تكون الجناية موجدة لبها بالحاسة بالكلية فحينئذ تكون الدية كاملة فلو أنه ضربه ضربة أو صدمه بسيارته صدمة أده أخرصت لسانه أفضح لا يتكلم البتة فحينئذ له الدية كاملة الحالة الثانية أن تكون الجناية موجبة لذهاب شيء من الحاسة ليس كل الحاسة فضربه ضربة أصبح بصره فيها بعدها ضعيفا كان يبصر إبصارا تاما فأصبح يبصر إبصارا ناقصا فحينئذ في الحال الأولى نعم تكون الدية كاملة يعني إذا جنى عليه جناية أوجد الذهاب الحاصلة كلا فحينئذ تكون الدية كاملة لكن لو أنه جنى عليه فأذهب السمع بعض السمع أو بعض البصر أو بعض الكلام كما سأتينا في اللسان فحينئذ ننظر إلى الجزء الذي ذهب وقدره من الأصل فلو ذهب النص أوجبنا عليه نص الديا وإذا ذهب الربع أوجبنا عليه ربع الديا وإذا ذهب الثلثان فالثلثان هو ثلث وهكذا لكن كيف نعرف هذا كيف نعرف حتى نعلم أننا أمنا لسنا متخلفين ولسنا متحددين وأن قياس السمع كان يعرفه صالحنا الصالح من القروب الأولى يقول الإمام الشاذعي رحمه الله فيوضع له رجل يوضع رجل يعني إذا جنمها على عين فإحدى العينين أذهب شيئا من بصرها قال يوضع له رجل من البعد فيصيح حتى يسمع صوته طبعا هذه تفك الأذن الصحيحة المريضة التي جن عليها وتفتح الأذن السليمة فيصيح الرجل فإذا لم يشعب صوته اقترب, اقترب حتى يسمع اول سماع من سيحد الحد ثم بعد ذلك يصيح فتفتح هذا وتغلق الصحيحة تفتح المدني عليها وتغلق الصحيحة فلا يزال يقترب حتى يبلغ المدى لو بلغ نصف المسافة قد القضاء هذا نصف سمعه من الأذن لنا وإلى الربع الربع وإلى الثلاث الثلاث ما كان رحمهم الله يعني حتى الآن لو تقدر بالآلات الموجودة في قياس السمع لا تبعد يضعون آلات وجلدة تانية معروفة صوت معين لا يزال يرفع يرفع حتى يشعر به المريض أو يشعر به الذي يراد قياس السمع أما في البصر فقال نفس الشيء يوضع الرجل عن بعد فإذا لم يرى اقترب ثم اقترب للعين الصحيحة حتى يميزه فإذا أثبته وميزه كفة العين الصحيحة ثم اقترب وما زال يقترب طبعا غضع الشخص أو العلامة عن المكان الذي ميز فيه ثم يقترب والعين المعيدة أو التي جني عليها مفتوحة حتى يميزه فإن وصل عند ثلثه فثلث بصري وضع الثلثات وإن وصل في فقد, فقد أذهب نصف بصري ووجب عليه ربع الدية لأن العين البصر للعين الواحد فيه نصف الدية هذا كله يعني تفصيل لقولي وفي كل حاسة الدية كاملة إن أذهبها كلها وجبت الدية كاملة وإن أذهب بعضها فبقصد ذلك البعض الذي أذهبه سواء أذهبه في جناية عند وقال الرجل لا أريد القصاص أريد الدية أو في خطأ كما ذكرنا فكل ذلك يجب فيه الضمان على التفصيل الذي بيناه مم. وهي السمع وهي أي هذا تفصيل لقوله في كل حاسة وقال رحمه الله السمع والسمع حاسة من أعظم الحلاصة ولذلك قدمه الله قيلة تشريفا له حتى إن نذهب بعض العلماء أن السمع أفضل من البصر كما قال تعالى إن السمع والبصر والفؤر تقدم السمع على البصر وقالوا إنه أعظم ويقال إن الفهم بالسمع أقوى من الفهم بالبصر ولذلك الطفل اختلف العلماء رحمه الله لأن الطفل يميز الأشياء بعد السمع والسماع عين الطفل على التمييز ومن هنا كان أمر السمع أعظم لشعمه أكبر فلو جنى عليه جناية أذهبت سمعه ولياذ بالله كلية فإنه يجب عليه ضمان السمع كاملا بديته كاملا لكن ما الذي عندنا هنا يعني هذا استشكله العلماء قد يدعي ولياذ بالله شخص أن السمعه ذهب ولذلك هذه الحاسة المشكلة كيف يمكن أن يعرف في السمع والبصر أنه فعلا قد أثرت الجناية فيه حتى أدهلت سمعه وهذا أمر أيضا ذكره العلماء والأئمة من المتقدمين رحمه الله فقالوا إنه إذا كان يدعي أن سمعه ذهب وقال الجاني لم يذهب سمعه واختلف واختذر وامتحن قالوا ومن الامتحان أن يطرر في حال غفلة ثم يصاح عليه صيحة مزعجة فإن تأثر بها فجأة إن تأثر بها فمعنى ذلك أنه كذب ولذلك هذا من ما ذكرها الظلماء رحمه الله و لا إنا لأنه لو فتح هذا الباب هناك الناس من صلى الله عليه وسلم العافية من لا يتورع عن الكذب حتى ولو أدى ذلك الإضراب بغيره في الدهنة سمحه قد تكون العداوة لها تأذير أو محبة الانتقام أو محبة الدنيا أيما كانت الدوار الدوار ضمن موجبات لكن الذي يهمنا أنه يعتبر ويمتحن طيب في البصر قالوا في البصر ممكن أنه يذبعنه ما يرى شيء تأخذ له حية أو شيء مخوف ما نذكر هذا ما نستطيع ما لهو مؤتمن على نفسه وقد يكون رجل لا يست عنده البعيد أمانه قالوا فيقال له سر في مكان فيه حية وفيه تلب أو يكون آخر المسير فيه مثلا كبوة أو حفرة فإذا اتقى أو امتنع أو تلكع أو تأخر على وجه أن يوجب الريبة تهر أنه ليس بصادق فعلى كل حال هذا مما ذكره ما رحمه الله وإننا من المتقدمين وكل هذا يراد به الوصول إلى حقيقة الجناية فإذا فبد أن السمع ذهب كله وجبت الجية كاملة فإذا جنى عليه فأبقى شيئا من سمعه طبعا ذهب السمع يشترض ذهب من الأذنين فإذا أذهب السمع من الأذنين في هبية كاملة لكن رأى أنه أتلف السمع في أذن وبقيت الأذن الثانية سليمة أو جاء مريض إلى طبيب وشكى اذنه فعالج تلك الالم فذهب سمعها فانه حينئذ يجب ضمان تلك يجب ضمان السمع بجزئه في حق ماسه وهم يجب عند الحكم بديهيه كامله ان يراعى امر مهم جدا وهو ان يقول الاطباء ان هذا هذه الحافه التي كلفت لا تعود فلو قال الأقباء هذه الضربة تذهب السمع إلى حين وهناك أمل أن يعود السمع بعد علاج أو دواء أو بعد مضي مدة فحينئذ ينبغي التريس والتربص ثم اختلف العلماء في التفصيل فقالوا إذا قال الأقباء إن سمعه يمكن أن يعود فلا يخلو قولهم من الحالتين الحالة الأولى أن يحددوا زمانا لرجوع السمع وهذا التحديد ليس بالعلم الغيب إنما هو راجع إلى التجربة وهذا مما يقبل فيه القول لأن الله عز وجل جعل في الحياة سننا فإذا بتجربة الأطباء ممرت عليه الحوادث من جنس هذه الحادثة ذهب فيها السمع سنة في المعاد أو شهرا أو شهرين في المعاد فإذا حددوا نظر إن حددوا مدة يغلب على الله عيش النجم عليه إليها فإنه لا لا يجب إعطاء الدية إلا بعد مضيها لنضت المدة ولا زال فاقدا لسمعه وجبت الدية وأما إذا حددوا مدة يغلب على الله موته وهلاكه بعدها ففيه الوجهان مشهوران للعلماء رحمه الله ومن هم يرى التربص منه من يرى أنه يعطى الدية وهو أقوى أما إذا لم يحددوا مدة قال ممكن أن يرجع لها وممكن أن لا يرجع فإنه قد جنى دنا دناية توجب الدية فالأصل وجوب الدية وحين إذا احتمال أن يرجع أو لا يرجع احتمال ساقط ما لم يغلب ويترجح وعلى هذا فإننا نوجب على التالي أن يدفع للمجن عليه الدية كاملة والبصر وهو الحافظة الثانية من الحواس التي إذا جني عليها وجدت فيها الدية كاملة وهذه الحواس الصمع والبصر قرنهم الله عز وجل في كتابه لعظم أمهنا وجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمر بن, شعيب بن حزم عمر بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا في العين الدية وكذلك صح عن الصحابة رضا الله عليه قضاءهم بين العين فيها الدية وهذا أصل عندهم أن ذهب منفعة الإبصار في هدية ولذلك أثر عن عمر بن الخطاب رضا الله عنه أن رجلا اعتذى على رجل فأذهب سمعه وبصره ومكاحه وعقله أصلح الرجل مجمونا فاقدا للسم فاقدا للبصر لا يستطيع النكاح والجناه فأوجد فيه عمر أربع ديات وهذا الأصل الله هو البيهقي ابن أبي الشيبة وعند الرزاق في المصنفه والعمل عنده العلم رحمه الله عليه فجعل لكل حاسة دية كاملة وهذا هو الأصل في الباب وإن في حديث معاذ رضي الله عنه أيضا عند البيهقي وفي المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بالدية وفي العقل أصل لجماعا أنه لو ضربه فجمنا أن فيه دية كاملة فإذا جنى على بصره وأذهب البصر ففيه الدية كاملة ولو أذهب بصر إحدى العينين وبقيت العين الثانية سليمة وجد قدر ما ذهب هو النص ولو أذهب نص النظري باليمنى فعليه ربع الدية سيتقصر المال بقدر الجناية يقول رحمنا والبصر أي إذا جنى عن بصر تفصيل في البصر مثل تفصيل السمع كما تقدم والشم والشم الشم حاسة يدرك بها الإنسان الروائح فيميز الروائح طيبها وخبيثها وهذه الحاسة وهي حاسة الشم موجودة في الأنف ومن نظر وتأمل إلى بديع خلق الله وعظيم صمع الله في محاربه الاطباء وتعجب واستغرب منه السكان مما وضع الله سبحانه وتعالى في هذا في هذه الحادثه من الخوف والشد من الانسان كيف يشعر او لا يشعر تكمن الشرور والمصائب والبلايا يحفظ الله بها عده بفضله سبحانه من فضل هذه الحادثه وقد يكون الإنسان بين الحياة والموت لا ينجو إلا بفضل الله ثم بوجود هذه الحاسة وهي حاسة الشم وبها يميز الأشياء ويتنعم وارتفق بالروائح الطيبة وقد حددت إلى رسول الله, الله الطيب وهو من الروائح لجعل الله عز جل في هذه الحاسة خير كثير الإنسان ويقع الجناية لو أن قبيباً عالج نريضاً وعنده حاسة الشم فأذهب هذه الحاسة وبعض العمليات الجراحية التي تجرى في الدماغ صلى الله عليه وسلم وعافية قد يحدث فيها خطأ يتذيذ حاسة الشم بعض أيضا العمليات التي تحدث في الأنف قد تعطل حاسة الشم فلو حصل هذا وجد فيه الضمان فإذا أصفح لا يشم ولا يميد الأشياء التي يشمها فإنه تجب له الدية كاملة وهذا محل إجماء عند العلماء رحمه الله وليعرفين الخالف أن من اعتدى على غيره فأذهب حافة الشم فإنه يجب عليه ضمان تلك الحافة بديا كامل لو أذهب بعض الحافة فإنه يقدر بقدر الجنائة يجب ضمان ما أذهبه والذوق والذوق الذوق تنييز للأشياء التي تطعم وتشرب ينيز حلوها ومرها وحامضها وعذبها وهذا التنييز جعلوا العلماء مقفطا عن هذه الأربعة التي ذكرناها فقالوا إذا أفضح لا لو, لو عطل عنده حاسة الذوق قالوا حاسة الذوق موجودة في اللسان وفي عصب موجود في اللسان يتذوق به الأشياء لقدرة الله عز وجل وهذه الحاسة إذا عطلت كلها فلا أشكال لو أصبح لا يذوق الشلو لا يجد له طعما او العكس لا يجب طعما للمر في هذه الحالة يتقفط بقدر الزناية التي جنيع عليه فيها كما تقدم معنا في الحواظ الأخرى خلف العلماء رحمه الله في الذوق بعض العلماء يقول الذوق موجب للدية كاملة وهذا طبعا منصوص عليه عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ومشى عليه المصنف رحمه الله وهناك وجه ثاني عند العلماء رحمه الله أن الذوق لا يبلغ مبلغ الحاسفة الكاملة وأنه إذا ذهب فيه الحكومة والحكومة سيأتي إن شاء الله فصيلة ومنقدر قبل الجناية عليه ينزل منزلة العب فيقدر قبل الجناية عليه فيما يقدر بعد الجناية عليه وينظر إلى الأرش بين الحالين فيجب ضمانه مم. وكذا في الكلام وكذا في الكلام السمع والبطر والشم والذوق والكلام هذه الحاسة الخامسة التي ذكرها هي من, من نعم الله عز وجل الإنسان أنه يتكلم فيبين في عن مراده ويفصح ولذلك اعتبر من المعاني فهذا من الجناية على المنافع والمعاني فالكلام الذي عليه جماهير السلف رحمه الله والأئمة على أنه إذا جنى عليه جناية أخرس لسانه فإنه تجب الدية كاملة لو ضربه ضربة على رأسه فأصبح لا يتكلم او يتكلم فلا تعرف حروف لا يخرج حروف كما ابدا لا ينطق بحرف كما هو فإنه حيني انتج بديه كاملة سواء اخرصه بالكلية بحيث لا يتكلم مثل الله صلى الله عليه وسلم او يصيش بدون ان يبين الحروف ومن المعلوم ان في الاصل في اللغة العربية ثمانية وعشرون حرفا فاذا جنى عليه جناية وأصلح لا يتكلم بالكلية فلا إشكال لكن لو أنه جنى عليه جناية ستكلم ببعض الحروف ولم يتكلم ببعضها فمن أهل العلم رحمه الله قال طبعا نقسم الأبية على 28 حرفا التي هي أصل حروف اللغة العربية ومن أهل العلم من قال تقسم على 28 حرف لأن اللسان الذي يخرج منه 18 حرف فالستة الشروف التي تخرج من الحلق والأربعة التي تخرج من الفن من الشفتين هذه خارجة عن المعدود لأن الجناء على اللسان وليست على الكل ومن هنا اختلف يعني طول العلماء رحمه الله و لا إله في هذا والذي نص عليه الأكثرون على ما تقسم على 28 حرفاً وأن اللغات من غير العربية تنزل منذلة العربية فإذا كانت اللغة غير العربية وفيها نظر إلى عدد حروفها وما أبطلت الجناية من تلك الحروف بحيث تعذر على النجم عليه أن ينتقده فلو أنه أصد له نصف الحروف وجب عليه أن يدفع نصف الدين وإذا أصد الثلثين فالثلثان وهكذا يعني تقدر بقدر الجناية يعني وثبت عن النساء صلى الله في وسلم أنه قال وفي اللسان أدية وفي اللسان أدية فأثبت عليه الصلاة والسلام في على اللسان كان هو في الأصل في العدو والعقل والعقل العقل في لغة العرب الحدس ومنه العقال الذي يحبث بعير عن المسيس ويسمى العقل عقلا لأنه يحبث الإنسان عن الأمور التي لا تليق بذكره ولذلك اسمه الله حجرا اسمه الله نهية فقال إن في ذلك لآيات لأولنها فقال سبحانه وتعالى هل في ذلك قصم الذي حجر أي عقل يخجره عما لا يلق به فالعقل به يدرك الإنسان وصحيح الأشياء وفاسدها وصوابها وخطأها وجعله الله عز وجل في قلبه فعقل الإنسان في قلبه وهذا النصوص التي جاء بها الوحي من السماء من الحكيم الخبير كما قال تعالى إنها لا تعمل أبصار ولا تعمل قلوب التي في الصدور وقال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها فنسب الفقه إلى قلوب والفهن إليها وهذه المسألة حصل فيها خلط وخلاف قديم مشهور إلى يومنا هذا ولا تبدأوا صررون على أن العقل في الدماغ وهذا خلاف النص الذي نعتقده من الله عز وجل به أن العقل في القلب ولا يمنح أن تكون آلة العقل في الدماغ وهنا فرق بين الآلة وبين الغروف التي هي متحكمة في مشاعر الإنسان ألا ترى الرجل من أكمل الناس عقله فإذا دخل عليه الحزن في قلبه لم يعرف أن يفرشه وإذا دخل عليه الفرح في قلبه لم يعرف أن يقدم أو يؤخر شيئا ولذلك القلب مؤثر تأثيرا أجيبا في نفس الإنسان خيرا وشرا ونسب الله عز وجل إليه فلا ينتمع أن يكون الأقل في القلب ولكن هذه الأجهزة يقول إن الشخص لو على دماغه يصبح مجمونا ولا يعقل وهذا ليس بدليل هم استنظوا إلى أدلة أقلية نحن نتكلم على شيء وهو الروش الصفية لأن العقل ما شيء ملموس ليس من الأشياء الملموسة وما يوجد في خريطة الدماغ ومن الأشياء هذه الأشياء أشله بالآلة هي التي تصرف الإنسان ويتحكم وتصر منها الأوامر للإنسان لكن العقل والفهم كله في قلب الإنسان ولذلك تجد الإنسان في نفسيته يرجع إلى قلبه وفؤاله فإن حزن أو فرح وتجد الفرح والفوجة كلهم متعلق بفؤاده وقلبه ولذلك وجود هذه القضية وأنه إذا ضرب على رأسه ربما فقد عقله كان بعض أهل العلم أن أحدد عليه هذا الدليل قال إن الشخص ترب خصيته فيغمى عليها المعنى ذلك أن عقله في خصيته اعترض أحد الفلاسفة على أحد أهل الله عليم عن ذلماء وقال له لقد قلت الطوام عزيزة فأجب لهذا الشيء قال له أنه فقد الإغماء وفقد العقل لا يستبدل وجود العقل في المكان لأنها آلة من الآلات وقد تكون شدة الأذية والضرر موجبة ولذلك الفرح الذي يكون في القلب يعمل الإنسان عن معرفة الأشعر ولهي القاضي أن يقضي وهو غضبان ومنع من القضاء وهو في شدة الفرح والسرور إذن معنى ذلك أن القضية ليست قضية الآلة نفسها إنما القضية قضية روح موجودة في الإنسان ولذلك تجد أن إدراك الأشياء يستند إلى روح أو دعه الله سبحانه وتعالى لا يستطع الإنسان أن من العقل شيء أنها أصر ولا أحمر ولا ملموس ولا ذاك الشيء حتى في الدماغ المستطاع أن يقول أن هذا هو العقل ولذلك الذي يجدون في الدماغ ونحن نسلم باكتشاف هذه الأشياء إنما هي وإلى الآن لا زالوا في حيرة ولم يزالوا في حيرة ما لم يهدهم, يهدهم الله سبحانه وتعالى ما زالوا إلى الآن لا يعرفون أين أماكن السمع لم يعرفوا إلا بعد وإن كانوا وصلوا إلى بعض الأشياء فيها في محل السمع ومحل الكرام ومحل ويأتون يعملون عمليات جراحية معقدة جدا في الدماغ بأدق الأجهزة ما يختل هذا الجهاز بأقر رمشة إلا وقد أحدث خللا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فإذا بالرجل لا ستع الكلام أو إذا به لا يستطع أن يتحكم في بوله ولا لا يستطع أن في مجيه وسبحان الله العليم وفيه أنفسكم وفلا ترسرون هذا تقدير العزيز العليم فإذا قدره العزيز العليم فلا ينبئك مثل الخبير لأن قال لك العطل في القلب قلت معني سمعنا وعطعنا هو في القلب لو أجمع أهل الأرض كلهم أنا خدا بذلك لن نسمع ولا نطع ولا نعبه بأحد إذا خالد كتاب الله ونص الكتاب ونص الله عز وجل على ذلك وبيّن أن العقل وفهم الأمور استنده لأن الأصل في الفهم استند إلى العقل ولذلك لم يوجه الخطاب إلا إلى عاقل كما قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم مجنون حتى يفيق فعلى هذا لو أنه جنى على عقله جناية قد هدت العقل فمسى الله عليه وسلم وعاد مجنونا وجبت الدية كاملة وفي المرفوع أثر المرفوع عنه عليه الصلاة والسلام وأجمع العلماء رحمه الله على أن الجناية على العقل إذا أصدت العقل كلا أنها توجب الدية كاملة لكن لو أنه جنى عليه جناية أذهبت العقل حينا دون حين فأصبح مثل ما يقع في بعض الأحوال يجن مثلا فترة ثم يفيق فترة لو عمل له عملا عملية جرافية تسببت في فصول غيبوبة للعقل فترة ثم يرجع الشخص طبيعيا فترة ثانية نظر في هذه الفترة التي يفيق فيها والفترة التي يستضر فيها فلو كان يفيق يوما ويجن يوما فإنه تجد نصف الدين لأنه أذهب عطل عقله نصف عمري في نينك أنه نصف العقل وكذلك لو أنه لأنك لا تستطيع أن هذا عاقل وهذا نصف عاقل نصف أن تقول هذا ربع عاقل ولا ثبثين عاقل إنه ينظر إلى التقدير بالزمان وهذا ضابط كثير من العلم رحمه الله لو أنه جنى عليه على عقله فغاب عقله ستة أشهر فيرجع إليه ستة أشهر في نصف الدين لو غاب عقله فنانية أشهر ورجع إليه أربعة أشهر فعليه ثلثاء الديا وهكذا يتقصص بقصته من العقل ومنفعة المشي وهكذا لو جنى عليه دناية لم يصطع من ينشي بها فأصلح مشلول الهجلي فإنه تجب عليه الديا كاملة وهذا قول جمهور العلماء رحمه الله أنه إذا عقله من منفعة تامة من منفعة المشي أنه يجب عليه غمان ذلك بدية كاملة لكن لو أنه اختل نشيه فحين إليه تقصد بقدر ما حصل من الضرق إذا كان يقوم يمشي وحصل له ضرق ففيه الثقومة وأما كان أعطله على وجه يتشطر معه فتشطر معه الجناية فإنه تشطر بقدرها من البيان نعم والأكل لو جنى عليه جناية أطلت منفحة الأكل اصرح لا فطعن وانما يؤكل او لا فطع بل الطعام او يستظفر في اكله فانه الذي اشروا مصلي فرحم الله وجناحه منصوب عليه ذهب الحنابله وجبت الديه كامله وهذا يدل على ان الاصل محقم به نظيره فانت اذا نظرت لان السمع حاسه والبصر حاسه هي من تعاقبانه بذاتها فالأكل منفعة قائمة بذاتها وعليها أود البدن وطرام البدن وبها ارتفق الإنسان وإذا كان عمر رضي الله عنه قد قضى بأن الرجل الذي ضرب الرجل فأسد نكاحا وهي شهوة من الشعوات لا تعدل شهوة الأكل أن الأكل أعظم من هذا الحياة الإنسان موقوفة على الأكل إذا كان هذا فيما عمل به الخلفاء رحمه الله وقضوا به وعلموا قال أنه يلتحق فيه ما هو أولى فإن نفعة الأكل أعظم والنكاح النكاح الجناء والمرض بذلك أن يعطله فلا ينتشر عضوه الذكر لا ينتشر فلا يستطيع أن يجامع فإذا عطله عن الجناء إن ينتشر ذكره ولم ينحظ فإن في, في هذه الحالة تجب الدية كاملة إن عطل بعض المنفعة وحصا عنده ضعف وعجز عن الجناء قدر بحسبه قدر بحسب ذلك العجل وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجاة كتاب عمر بن حجم أن في الذكر الديا وقضى عليه الصلاة والسلام أيضا في البيضتين الديا ونظر إلى هذه الأعضاء كل عضو ففصل البيضتين عن الذكر لأن منفعة أنتيني كما نص هذا نص الكتاب في البيضتين الديا لما نص عليه الصلاة والسلام ففصلها عن الذكر بل على الاتفاة إلى المنفعة ففي الخصيتين اكرمت الله من المنفعة ليس في الذكر نفسي ومن هنا وجد اعتبار وكان نظر رفقها صحيحا وهو نظر مستنبط من الأصل المنصوص عليها الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك يكون النصل والحيوانات المنوية والتأثير في الماء والجينات الوراثية كلها موجودة في الخصيتين وهي أشبه بالمعمل الذي يخرج من هذا الشيء بقدرة الله سبحانه وتعالى ولذلك كان حكم بهذا نوع من الإعجاز هذه الأمور لا يمكن تدرك إلا بدقاء الطب ومعرفة الأسرار الموجودة في هذا العضاء ولكن نبعه العليم الحكيم سبحانه وتعالى وبيّن له العليم الخبير جل جذاله وتقدسة أسماؤه فدل على أن اعتبار المنافع في الأعضاء أصل وثبتت فيه السنة واعتبرته وعدم استمسات البول ولا الغائد. هذا يحدث في الجنايات ضرب الانثيين لو ضربه على خسلتي ضربة فعلى مسانته ضربة فأصبح لا يستمسك بوله أيضا يحدث في ضرب الصلب في بعض الخصومات والميزعات قد يجني أحد على أخر فيضربه على ظهره ففي ضرب الظهر في بعض الأحيان نشاء الله وعافية يضرب المخراع الشوكي وحينئذ يؤثر في اسمساك البول واسمساك الغائط فإذا ضربه على بطني فلن اسمسك غائطه أو ضربه على خصيتي فلن اسمسك بوله أو ضربه على أي موضع بحيث أثر في اسمساك البول والغائط فإنه يتضرر بذلك وهذه منفعة موجودة في البدن الحقها كما اختارهم مصنف رحمه الله وغيره بعض العلماء رحمه الله بمسألة الجناعة المنفعة المنافع التي تقدمت معنا معنا أحمد الله إليكم فضيلة الشيخ وأسرى لكم المسوبة والأجر فضيلة الشيخ يقول السائل في حالة إقلاق حافة بطريق الخطأ فهل تجب الدية على العاقلة أم على الجاني أسردكم الله بسم الله الحمد لله والسلام على خير خلق الله وعلى آله والصحبه ومن بعد معا إذا كانت الجناية خطأا حملتها العاقلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأتين بالدية على العاقلة فالدية تحملها العاقلة إذا كانت الجناية خطأا والله تعالى أعلم أسهدكم الله صديقة الشيخة للسائل أشكل عليه استحطاط المجمع عليه لأكثر من دية إذا جني على أكثر من حافة بينما لو جني على النسي لم يستحق إلا دية الواحدة بينما هذا الإشكال أصابكم الله هذا لا إشكال فيه وفي الحقيقة الجواب من حدث وجوه الوجه الأول أن الأصل يقتضي تجلئة الجمايات كما هو معلوم وجاء قضاء عمر بن الخطاب رضا العام الرجل الذي جني عليه بالجناية في أوجه في أربع ديات دون إنكار من الصحابة فصار عند الفقهاء ناقلا عن الأصل ولذلك يعتبرون مستثنى وركبوا منه نصرة الجناية على المنافع هذا الوجه الأول الوجه الأول أن تقول لا تعارض بين العام والخاص العام الأصل العام أن المقدر للجنايات ويعني إذا جري على مثلاً العين كلها في هدية واحدة يعني من حيث العينين في هدية واحدة مع أن منفعة الإجصار تجعل العين ومع ذلك لم تجد ديتان لم نقل إن الإجصار منفعة ثم لم نجزئ مثلاً الحاجب الجفن الأعلى فيه ربع ديال الجفن الأصل فيه ربع ديال الرموش فيها ربع ديال والعليا فيها الربع والسفلة فيها الربع ومع ذلك تجيب دية واحدة لو أنه فقأ عينه فقلعها فبالإجماع تجيب دية واحدة وهنا نقول تجي الأكثر من دية والجواب أننا نقول الأصل عندنا أنها تتداخل هذا الأصل لكن جاء قضاء عمر فاستثنى منها أصل هذا منهج أصولي لا تستطيع أن تتكلم به لأنك لو اعترضت عليه عرضتك التخصيصات في الشريعة لأنك تقول بها وتعتبرها فإذا شيء في للشريع أنه يجعل شيئاً آماً ثم يستثني أشياء خاصة الحالة الجواب الثاني أن يقال هو أقوى في الحقيقة أن يقال أن المستقل ليس كالتابع أن المستقل لا يأخذ حكم التابع فالجناية المستقلة تأخذ حكم الاستقلال لا ينتفت إلى إليها تابعة لغيرها لأن الله أعطى كل شيء فقه وقضا قد جعل الله لكل شيء قبره فالنبي صلى الله عليه وسلم حل ل لكعب بن اجره رضي الله عنه وارضاه ان يحلق راسه وان يشتدي مع ان في في الفصل لو ان شخصا يعني وقع منه الجنايه على الاعضاء وأن كان في ظنان حق اللاعز الجن كما في الفدية أو في ظنان حق المخلوق كما في الديات عندنا أننا نوجد عليه التبعية لأن التابع تابع لكن إذا جنى في الجماية هناك منهج للشريعة وهي معاقبة الجانية فإذا جئت تقول إذا أثلف هذا الشيء وجب عليه هدية واحدة فإذا هذا, هذا يخالف أصن الباب لأنه على سنه هذه جناية نصف وجنا على بصري فهذه جناية نصف قلة على عقلي هذه جناية نصف قلة أرأيت لو أن شخصا هجم على بيت في ثلاثة أشخاص فضرب أحدهم فأحدهم فأصمنا والثاني أخرصه والثاني أصلح نجنون ألا توجب على جاني ثلاث ديات تقول نعم هذا الأصل نقول لماذا فقل لأن كل فعل فعل كل فعل له حقه وقصته فقل ما دام أن كل فعل في شرع الله له حقه وقصته متفرقا كذلك أيضا له حقه وقصته مشجنعا تعظيما للأنفس يعني منهج للشريعة في الجنايات وحينئذ ما يستشكل الإنسان لأنه لما اعتدى على الصمع معاقب وعقوبة لما اعتدى على الصمع مستقلة والصمع بذاته له حقه بياه كاملة البصر كذلك العقل كذلك هذا الجواب في الحقيقة لا يشكال فيه حينئذ تقول هذا قصد الشريعة وحينئذ الشرع له أن يقول بيئة الإنسان كاملة بيئة الإنسان كاملة إذا جمع عليه كامل فتكون السمع والبصر تبع لأنه ما فقع عينه ولو في هذه الحالة لو أنه جاء وفق عينه فأعمى ثم ضربه على أبني فأصمه ثم قتله وجبت عليه ثلاث ديال. انتبه لا تجب عليه ديات واحدة وهذا الذي أردنا أن نقول أن الشريعة تريد كل جناية لها حقها وقدرها لكن لو أنه قتله فعطل جميع هذه الحواس لا نقوم عليه عشر ديات هذا أمر ظن واضح يعني في حال الجناية كل شيء فعله يؤخذ عليه فلما قتل النفس جنى على النفس فجاء غيرها تبعا كما لو جنى على العين فاقتلعا فأصبحت الأموش والشعر والجسم تبعا وحيني ذو لا يجب غماما إلا بنص مع أن كل هذه فيها الشعر فيه ربع الدين الأعلى والأسفل فيه الربع ثم الجسم فيه الربع ثم الجسم الأسفل فيه الربع هذه تكمل الدين ثم العين نفها فيها نص الدين لكن هذه كلها تبع فإذا جنا على, على النفس فقتله وجب الدين تامل لأنه جنا على النفس فأصبح غيرها تبعا ما جمعا لها لكن لو أنه قبل جنايته على النسخ سقع عينه أو قلع عينيه أو أصمه أو أخرصه والعياب أو بالله ضربه حتى جنة أو سقاه سما حتى أصبح مجمعا ثم قتله وإعتدى عليه فجنايتان وليس بجناية وحينيذن لا يقال بالاندراس حينيذن لا يقالب الاندراج والتبعية لأنه ينبغي أن يعاقب على كل جناية جريمة فعلها وهذا في الحقيقة الجواب هذا أشفى وأقوى وحين إذن نقول إنه لا تعارب ففي حال جناية عن النفس جمع على شيء واحد وهو النفس وحصلت الحواس تبعا فبتعديل النفس تعطلت الحواس وجاء ذلك تبعا ولم يأتي استقلاما وعندنا هنا جاء استقلاما فوجد أن يعاقب على كل جناية حقها وقدرها تعالى. الله تعالى أصابكم الله صديق البسيس يطلب الأطباء من, من بعض المرضى التوقيع على أوراق تقلي مسؤوليتهم عن أي خطأ منهم أو حالة وفاة أو أي أمر آخر فهل اعتبروا بذلك وما الحكم أصابكم هذه المساعة الحقيقة يعني من شيء الأصل هناك شيء صنب التنازل للشخص قال افعل لي هذا الأمر وأنا متهاجن الحقي هذا من ناحية شرعية إذا كان عاقلا عنده شعور وله ذلك لا إشكال بشرف أن يكون الذي طلبه من الفعل مأذنا به شرعا يعني يكون الذي طلب عملية جراحية طلبها مثلا وهذه العملية ليست بخطر الغالب فيها السلام لكنه غالب فيها الهلاك وقال له افعلها لي قال لي يا أخي انت الغالب انتهلك فقال فعالها لي هذا لا شك أنه لا يجوز ونقضي العملية الجراحية إذا كان غالبها الهلاك وقدر الأطباء وعرف في الاستقراء والتجربة أنها تهلك قد إن هذا في شروط جواب الجراحة والطبية أنها لا تجوز لأن هذا من الإخدام على التهلك وقد أذن الله بالجراحة إذا كانت نشأا لا إن كانت ضررا والضمون الفاسدة وهي النسب الضعيفة المرجوحة لا تنتفي له الشريعة الإسلامية ولذلك الحكم للغالب النادر لا حكم له فكما حكمنا بجواز هذه لعمانة عند غالب السلامة نحكم بعدم جوازه عند غالب الهلاك وحينئذ نقول إذا أبن له بفعل عملية جراحية أو أمر لا, لا محبور فيه والغالب فيه السلامة فإنه لا يضمن الطبيع أيضا بشرط أن يكون تطبيق الطبيع للعمل الجراحي أو لطبه او الدواء الذي صرفه المريض موافقا للأصول المعتبرة عند الأطباء فإن خرج الطبيب عن هذا حمل المسؤولية ولا يعتبر ابن المريض معفيا له لأن المريض إنما أذن له بالمعروف عفا ولن يأذن له بغير المعروف وحينئذ الإذن مقتضر للإباحة إذا سرى على وفق المتبع عند الأطباء إذن المثلة تحتاج إلى تأصيل وهو أن المريض لا يجوز للطبيب أن يقدم على عمل شيء في جسم الإنسان بإذن الإنسان إذا علم أن هذا العمل مفهده ولا يجوز شرعا لأن في هذه الحالة يكون طبيب متحمل للمسؤولية وهي مسؤولية أخلاقية لأن المسؤولية الأخلاقية منها لا يرجع إلى إذن الشرع ومنها لا يرجع إلى الأخلاق من الخلف المواعيد ونحو ذلك وفرقه المسيوبية الأخلاقية قادعة إلى الشرع ونهجز ونقبل على هذا العمل إذا كان غالبه الهلاك ويعلم أن المريض إنما يقتل نفسه أو يتلف عضوه ونحو ذلك فذا الإذن منه لا يسقط المؤاخدة لا يستط معاقبة الطبي القاضي يعاقده لو رفع الأمر إلى القاضي القاضي يعاقده لم يخرج المهمته الأصلية وكذلك الشرط أن يكون الطبيب من أهل العلم والمعرفة فلو قال له مثلا أعمل لي عملية وهي عملية صحيحة جراحية والغالب فيها السلامة ولكن هذا الطبيب مثله لا يعمل هذه العملية طبيب آذان وقال يعمل له عملية في العيون هذا ليس من تخصصه وليس من نجاله فحين يكون من التطبق وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عند الدناجة من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ظامن وحينئذ يقول المريض ما يخلي من النسؤولية فالشاهد من هذا أن الإصطاط المسؤولية ليس على كل حال يبقى النظر في نفسه على وهي هل يجوز للأطباء أن يخرجوا الناس ويقولون لهم ما تدخلون إلا بعد أن توقعوا هذا يحتاج إلى نظر يحتاج إلى ذح لأنه ليس من حق الطبيب لأن الطبيب مأمور شرعا بإنقاذ هذه الأنفس ولا يستغل حاجتها من أجل إسقاط التبعية عن عند التقصيري فالتقصير إذا قصر الطبيب يؤخذ بتقصيري فالتقصير إذا وقع المريض لأن المريض وقع على أن الطبيب يقوم بواجبي المشكلة أنه أن البعض يظن أن بهذا التوقيع أصلح الطبيب لا ضمان عليه وضاق عليه الضمان متى إذا خرج عن أصول عند للأكداء وخالف المجال الذي يعمل به او نحو ذلك من الأمور التي كان ينبغي عليها مراعية فعلى كل حال لا ينبغي إحراج الناس بإخطاء حقوقهم وثانيا لو أن قاضي الرفعي هذا الأمر وكان المريض محتاجا إلى هذا العلم والطبيب أحرجه بهذا التوقيع من فقه يعتبره نوع من الإفراه حيث لا يوجد إلا هذا الطبيب فقال ما أفعلها لك إلا إذا وقعت على هذه فهذا من الإكراه لإسقاط الحق كنت تكون هناك شبهة في تنازل المريض ومن الشبهة التي تسقط التنازل وجود الإكراه أو شبهة الإكراه لأنه جعله بدون نفس اختياري يعني لم يسامحه اختياره وإنما حاجته إلى النجاة ووجود الألم وما يفعل الإنسان ما يتعرض له المريض من الأذية والضرع عند وجود الغهات والأمراض وعافنا الله وإياكم منها رزقنا وياكم السلامة فهذا كله يعتبر ما من الإساءة كأنه محرج ومضطر وقيل له مجاتك في هذا العنب إحنا إذا مستعدنا كل الطبيب لا استنسؤولا ومستعدنا نوقع له ما يشاء لكن هذا كله يحتاج إلى نظر وإلى بحث ومرض هذا كله إلى القضاء والأصل الشرعي يقتضي ان التنازم معتبر إذا كان على السنن الشرعي والله تعالى وعليه فضيلة الشيخ هل يجوز للإيمان أن يكرر بعض الآيات وذلك لتفكير المصلين او التأثير فيهم أسابق الله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ومع مما بعد هذا يختلف في الحال إذا كان الإيمان يكرر الآية من الحزن والتأثر فهذا اغتفره بعض العلماء رحمه الله ولكن إذا كان يكذر الآية وهو لم يتأثر ذلك الأثر وكانه يتهم الناس بالغفلة ويحاول أن يذكر غيره وهو أبعد من التذكير فهذا نبه بعض العلماء على أنه لا يجز ذلك لأن السنة أن يقرأ بدون تكرار أما إذا كان صادقا في خشوعي صادقا في تأثري فقد نزل القرآن إلى في قلبه وسكن في فؤابه فظلها في الآية المبلغها فأصفح يرددها يذوق حلاوتها ويؤثر الناس بذلك الأثر فلا بعث قيل إن عثنان رضا الله عنه قام يتهجد من الليل وستفح قوله تعالى عما يتساءلون فما زال يكررها وهو يبكي حتى انبلج عليه الفجر فأصبحت وكرة هذه أحوال لبعض الناس إذا صدقوا لا شك أن الخاشع الصادق في ليس بغريب عليه ذلك وأما التكلف وتشدد في هذه الأشياء وكل ما قرأ يحاول أن يكرر آية ثانية أو ثلاثة في أي سورة يقرأها أو أي مقطع يقرأه أو في بعض الأحيان يفعل ذلك فالذي أراه تحرّف سنة واتباع هذه من الله سلم بالقراءة المسترسلة وإعطاء القرآن حقه بمتابعة القراءة ورد طبعا عن عمر رضا الله عنه أنه قرأ في صلاة الصبح وصنع نشيده من البكاء وهذا من الغالب أن, أن يغلبهم الفشوع ذلك كان, كان يبكي رضا الله عنه خاصة أنه بلغ طوله تعالى إنه تولى عنهم وقال يا أنصف على يوسف وبيضت عينه من فزنه وكظيم قالوا في الله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكوا بثيء حزني إلى الله نزل رضا معنى يكررها حتى أبكى الناس وهذا خشوع الصادقين خشوع المتأثرين الذين صدقوا مع الله عز وجل في سرائلهم تذكى الله سيرتهم وأنانيتهم وللخاشرين الصادقين في فشوعهم دلائل واضحة في قلوب الناس ان خطبوا أو أموا أو صلوا أو وعظوا لأن الله لا يغش عباده فما من عبد يسرب سريرة يسلق فيها مع الله إلا صدق الله معه ولذلك تجد الصادق إذا تأثر بآية وقرأ آية والله يعلم أن خاشع فيها تبلغ هذه الآية مبلغها وكان الأئمة السلف من بعدهم من الخلف من الصالحين كانوا يخفون الخشوع ويخافون الرياء ويخافون اقترار الناس به وكنا نذكر بعض مشائخنا من إذا خلأ في قيامه بالليل تسمعه يكفي بكاء الطفل وإذا جلس أمام الناس حتى أراداً مؤثر عليها لحاول أن يرأي يخفي شيئا كثيرا من ذلك وحتى ذات مرة سألت بعضهم فقال أخشى أن يتكلف بعض الحاضرين خشوع فيهلف خشوع أمره عظيم خشوع أمره عظيم والله الذي يقرأ القرآن بين يديه ويقف الإمام بين يديه أجل وأحطن العبد وينضغي على الإنسان أن يصدق مع الله وأن يخاف الله سل وأن لا يكذر القرآن إلا وهو متأثر صادق التأثير وتكون قراءته قد خرجت من قلبه فذلك أصدق وأبلغ ولا شك أن الناس تحاجة إلى من يذكرهم بالله ومشروع في الصلوات الجهرية إلا وفيها الخير العظيم والبركة العظيمة من سماع كتاب الله عز وجل فالله أعلم كمن قلوب اهتدت وكم من قلوب خشعة وكم من عيو من دمات وكم من نفوس اشتقامت فلا منهج ربها وطاعة خارقها حينما صنعت آيات ربها ممن صدق في ثلالتها الله أعلم كم من أناس خشعوا وخضعوا وصدقوا وأرادوا وجه الله عز وجل وابتغوا ما عند الله في تحديد عباد الله لله وتقديدهم لله سبحانه وتعالى وتعريفهم لله جلاله فتلوا الآيات حق تلاوتها وتأثروا بها من الأئمة من يقرأ المقطع الذي يريد أن يقرأه على الناس فلا تسكن له عين من دمعه ولا يذكر له قلب من خشوع خاليا فيما بينه وبين الله فيطلوها ويتأثر فيما بينه وبين الله عز وجل ومن الخطباء ومن الوحاض ومن المحاضرين ومن الموجهين ومن المعلمين من إذا أراد أن يعذب أو يحاضر أو يخطب تدبر ماذا يقول وعرف قلبه عليه وقالبه على ذلك وتأثر به في نفسه فرآه ربه وعلمه ربه خاشعا متخشعا صادقا في خشوعه وتذلله لربه فلما خرج إلى الناس وخرجت كلماته موعظة للناس أسكنها الله في القلوب وهزدها المشاعر وأصغى لها الآذان جزاء وفاقا فما جزاء الإحسان إلا الإحسان أولئك الذين صدقوا وأولئك الذين خشعوا فلم ينافقوا ولم يراؤوا وهانك عليهم الناس أمام عظمة رب الجنة والناس إلا الواحد منهم ليصلي بالناس فيقرأ من كتاب الله جل جلاله ما تخشع له الجذال وتهتز له المشاعر والقلوب ويتمنى الإنسان أن الصلاة لم تقضى إلى به يخشع ويتخشع ويبكي ويبنع صادقا لربه ثم يتمنى بعد صلاته أن لو كان هذا بينه وبين الله من يراه أحد فلا يفرح أن الناس اطلعت ولا يفرح أن الناس خشعت ولا يسأل هل الناس تأثرت على خلاف من دخله الدخل إلا من رحم ربك فتجده يخطب الخطبة ثم يبحث ما هو أثرها وماذا صار وقعها ثم يدخل عليه هذا ويقول له صار لها موقع وصار لها كذا وصار لها كذا فلا يزال الشيطان يأخذ من قلبه الشعبة تلو الشعبة حتى ينصرف القلب كله عن الله فعندها لا يبالي الله به في أي أوضية الدنيا لك على الإمام الله سبحانه وتعالى وعلى كل تال لكتاب الله وكل واعظ وكل إمام وكل خطيف وكل موجه وكل مربي وكل معلم أن يجعل الله مصفحينيه وام يعلم ان ما عند الله اسماء واسما واعلى واكرم بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى الله أكبر لو ان النفوس اقمت ولو انها تاقتلت وفقهت لو علمت من خاله من تتعبد دون من تمل وتفزع لو علمت ان اللحظه بل ربما طرفه عين من خشوع صادق لربما رضي الله عبده رضا لا سقط بعده أبدا ولو علمت أن هذا الرب الكريم لربما نظر إلى عبده في مقام ذل فانكسار فجعله في كرامة لا مهانة بعدها أبدا فكم من عين دمعت فرمها الله ألا النار وكم من قلوب خشرت تكصل الله أن يسعدها فلا تشقى أبدا فعامل الإنسان غبا وليعلم أن الإمام في الدين وأن التقدم والتصدر وأن التوجيه وأن الموعظة ليس من أجل أن تستمع الناس ولا أن ترمقه الأرشار ولا أن تغطفه الأنظار ولا أن يتحدث به الناس إنما المراد أن يذكر في الملأ الأعلى راضيا مرضيا عنه من الله إن الله عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّ الله إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا من عِبَادِهِ يحبّ الله عبده إيمانا يكون الإنسان إيمان فيحبه في الله في إيمانه يكون خطيب يحبه في خطابته يكون طالب علم يحبه في طلبه العلم يكون عالم يحبه الله في علمه يكون مفتيًا قاضيًا في أي أمر من أمر الطعالات حتى يكون رب أسره أحيماً بأولاده أحيماً بزوجه يكون واصماً في فتكون خفلا من خصال الموجب له للزلفة والوسيلة عند الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة تجعلها وسيلة إليه من أعمال الصالح يقول صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عدا من عبادي اللهم إنا نسابك بأثنائك والصفات انتدع لنا ممن أحدد اللهم اتعلنا ممن أحددك ماذا يا تبريل إني أحب فمانا فأحبه ماذا يا تبريل فإذا نادى يا جبريل يرتب في السماوات فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فينادي جبريل يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه ينادى باسم الإنسان في السماوات هذا الشرف هذه الكرامة هذه العزة هذه الجشعة هذا المجد هذا السؤدد هذه الغاية التي وراءها جنات عدم التي فيها النعيم المطيد إني أحب فلان فأحبه لكن ليس بالتشهي ولا بالتمني ولا بالهوى ولا بالمبالغة ولا بالتصمع للناس ولا بالتذلف ولا بالنفاق ولا بالرياء بحقائق بأمور صادقة لأن الله سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبة إني أحب فلان فأحبه في نادي جبريل يا أهل السماء إن الله يشب فنان فأشبوه ثم يوضع له القبور في الأرض فإذا كان إماما قبلت إمامته ورضي الله عن إمامته قبلت إمامته فإن خشع قبل خشوعه وإن خضع قبل خضوعه وإن أمر وضع الله القبول لأمره ونهيه ووعظه فكذا كان الصالحون وهكذا يمضي بعدهم الأخيار والمتقون هكذا وإلا فلا مآمنا الله صادقة نظيفة ذكية يرى العبد ما يقدمه لربه قبل أن يكون في قوله وعمله قبل أن يتكلم قبل أن يعمل يرى ما الذي يقدمه لله كل جلاله يقدم له شيء مليء بذياء والنفاق ومحبة النجس والثناء ماذا يفيدك الناس إن رب الجلة والناس عن الإنسان إن العبد في منزله لو فخط عليه أهد الصناوات والأرض ما استطاعوا أن ينزلوه عنها شعرا إلا بإذن الله تلتها إن العبد في منزله إذا رضي الله عنه لو أطبق الخلائق كلهم على أن ينزلوه منها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا وذلك الذي عماه الله بقوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فعلى الإمام إلى أراضي من يؤثر في الناس أن يعلم ليس التأثير بتكرار الآيات وليس التأثير أن نشتغل بالتأثير في الناس قبل أن نؤثر في أنفسنا وليس التأثير في الناس بتنميق العبارات وتجميل الكلمات وتحذير الخطب إننا التأثير أسرار بين الأضرار والواحد القهار جنة عليه الليل جنة عليه الليل وأضع عليه النهاء أسرار في القلوب التي لا علمها إلا الله بلا جلال جلال جلال جلال غيابتها القلوب عاش الصالح بالإخلاص والإحسان واليقين وإرادة وجه الله عز وجل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن هذا الشرق ولا إيمان إلا بإخلاص متوفيد لا إيمان إلا بمعرفة بأسماء الله وصفاته معرفة من هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة الله منهم وإذا عرف العبد ربه استجمع جميع ما يندك مما بين يدي وخلف وفوق وتحت كله بمرضات الله سنصل الله العظيم رب العشر كريم أن يندع قلوبنا به أن يشغلنا به عمنا سياه اللهم عم ارجعنا الإخلاص بوجهك وإرادة ما عندك واجعلنا من عبادك السعداء الأثقياء في الدين والدنيا والآخرة يا حيو يا قيوم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم